اللهم لا سهل إلا ما جعلت أسهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا هو الدرس الخامس من شرح شذ العرف ربعا سيدنا الدكتور كان سألني سؤال ولم أجب عليه يقول قال ابن مالك حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. وقلت إن الشيخ يقول إن علم الصرف لا يبحث عن الحروف بأنواعها لأنها مبنية. طيب شبه الحرف يشمل الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. خلاص لأن الحرف جامد. فالأفعال الجامدة إذا لما قال حرف وشبهه وهو شيء شب الحرف يدخل إيه؟ يشمل الأسماء المبنية والأفعال الجامدة خلاص أظن كده واضح كده في علم الصرف يدخل الأسماء المتمكنة يعني المعربة والأفعال المتصرفة خلاص يا شيخنا طيب ده بالنسبة لإجابة السؤالي الحديث موصول عن القلب المكاني وقلت بأولادي إن إذا حصل قلب مكاني في الكلمة يبقى لابد أن يراعي هذا في شخنة في الميزان. وإذا لذلك مثالا قلنا كلمة يائس وأيسا صح شيخنا وقلنا يائيس على وزن فاعلة، فلما نقل أيس على وزن عافلة. خلاص وضح كده؟ توقفنا عند كلمة إيه قسي. اسمع معلنا الدكتور. قسي هذه قسي اسمع ماذا قال الشيخ هو بيقول كيف يعرف القلب المكاني قلب الاشتقاق بالايه شخنا طيب من من من الاشتقاق كلمة قسي قال فإن ورود مف مفرده وهو قوس لأنه قسيدة جم المفرد يا شيخنا قوس والشيخ اعترض قال طب ما قوس مفرد مفرد في معنى المصدر وهلأتاك نبو الخصر فالخصم يا شيخنا تطلق على المفرد ونصدنا والجم صح قال اذ دخلوا عليه بينما في الآية قال وهلأتاك نبأ الخصر اذ دخلوا عليه شفافة عزمنهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا وكلمه ضيف ولا اتاك حديث ضيف ابراهيم فهمت يا شيخنا قال ورود كلمه قوس تدل على ان الكلمه ايه يا شيخنا مقلوب ها قوس صح يبقى كلمه قوس لما اجمعها نقولها هي مولانا قوس يبقى قوس ده المفرد قوس على وزن فعل أليس كذلك لا. والبلا البلا. يبقى قوس على وزن إيه فعل القاف فاء الكلمة والواو الساكنة عين الكلمة والسين لام الكلمة واضح أولادي هنجمع عليها قوس على وزن إيه فعل يبقى إذن القاف هذه الفاء الكلمة والواو دي عين الكلمة الواو دي زيدة واو الجمع واو شخنة واو الجمع والجمع. والسين ده لام الكلمة هل فهمت الآنا طيب ما الذي جعل قوس الى قسي تابع معايا الخطوات يا شيخ قوس على وزن فعول صح ولا طيب ما الذي حدث قال قل قدمت اللام موضع العين قدمت ايه اين اللام يا مولانا سين طب اين العين الواو صح هنجعل السين مكان ايه مكان ال... مكان ال... مكان, إيه شيخ؟ مكان, العين. مكان العين والعين مكان اللام فنقوله انتبه قو ق قو... سو يون آه. ها قو سو يون السين اللي هي لام الكلمة جعلناها مكان العين صح والواو دي دي الواو اللي بعد اللي دي اسمها واو الجمع يبقىها قو سو يون, يون. علون فوق صح ها نعم أيوة. أي احنا عم... لا، لا، لا، لا. طيبة. عفن شيخنا طيب ما الذي حدث على وزن يبونا أنها فلوع, فلوع. يبقوسون صح يا شخنا هذه الواو اللي هي عين الكلمة والواو التي قبلها واو الجمع يبدأ على وزن يا شخنا ها قوسون على وزنها فلوع, فلوع. داءل بالقلب صح القلب ايه مكانه صح يا شخنا يبقى هذه الواو كانت عين الكلمة. والسين كانت لام الكلمة قدمنا اللام على على العين لا. فصارتها قصو على وزن فلوع لا. ما الذي حدث هذه الواو انقلبت إلى ياء انقلبت إلى ايه إلى ياء صح كده طب ليه انقلبت إلى عشان الخفة لتخفيف النطقة بها لان هي من الصعوبة بمكان أن ننطق بواويني متولين صح الشيخنا فتقلب الواو الى إلى ياء كما قلبوا ال... ال... ال... ال... الياء الى همزة لم يقول البناء الصابنائي صح الشيخنا تطرفت الياء إسر ألف زائدة فقلبت همزة تخفيفا سماء سما سماو الواو لما تطرفت وقعت في الطرف إسر ألف زائدة قلبته همزة قالوا سماء أهمس لها كذا هي كسو ون واو وثلاثة هو فيها صعوبة في النطق فقلبت الواو الى ايه؟ الى ياء هندخل في قضية اللي احنا قلنا اللي هو علم الصرف بالمعنى الايه؟ بالمعنى العلمي بالمعنى ايه شخنا؟ العلم لما درسنا قضايا من ضمن القضايا القضايا اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهم بالسكون تقلب الواو إلى ياء وتضغم الياء في الياء صح يا شيخنا صح. فنقولها قسو يون التقت الياء مع الواو وسبقت إحدامها بالسكون فتقلب الواو إلى ياء صح طيب لما قلبت الواو إلى ياء هتصير إيه شيخنا قسو يون قسو سو يون فمتو ألا هنجد الياء قبلها ضمة والياء يلا ينسبها الضم إنما يسبها ايه الكسر فتصيرها قوسي فهمت ولا لا بس أو يا شيخنا لا. احنا قلنا الكلمه قصو ون صح لا. ده هذه الواو اللي هي عين الكلمه انقلبت الى ياء انقلبت إلى ياء ياء لانها تطرفت وقبلها واو فقلبت ياء اجتمعت الياء مع الواو وسبقت إحدى ماء بالسكون زمك ما قلنا في سيد أصا ود خلاص لما تلتقي الواو مع الياء وتسبق إحدى بالسكون تقلب الواو إلى يا وتضغن في الياء فهذه الواو هتقلب إلى يعني الواو ال ال ال ال ال اللي دي تيا شفنا اللي قبلها دي. ها هتنقلب إلى إيه الى, إلى إلى وتضغن في الياء صح <تصفيق> طيب أهمش وخطوها صلي على صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في الإعلال بالقلب من ضمن اشقاق قال سي تي قل ورود قوس انا هقرأ من الكتاب كلمه كلمه صح يا شيخنا قال فان ورود مفرده وهو قوس دليل على انهم مقلوب قوس خلاص ورود الواو دي ما هنا ما فيش واو يا شيخنا ركز معي يا شيخنا انتبهت معايا كيف ورود المفرد اللي هو قوس يدل على ان الجمع قوس على وزن فعول ما الذي حدث قال انظر قال قدمت اللام موضع العين فصار قصو هذا هذه ق على وزن ايه ها فو السين دي لم الكلمة والواو دي عمل جعلنا اللام مكان العين والعين مكان اللام فصارت قسو غن ما الذي حدث قلبت الواو الثانيه ياء لوقوعها طرفا لوقعها ايه طرفا لما وقعت في الطرف يبقى محل التغيير محل ايه يا شيخنا ده ما قلبنا الواو همزه في قولنا سماء اصلها سماو فتطرفت الواو وقبل ألف زائده قلبت ايه همزه صح يا فنقلب الواو دي الى ايه الى ياء فتصير ها ق سويل قسو يول صح كده التمعت الياء مع الواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء واضغمت في الياء ورمت ايه اليا. فصارت ها ا يون <سؤال> صح شخ يا مشددة يا شيخنا شخنا صحشة طيب قصيون <سؤال> هذه الضمة انقلبت إلى إيه شخنا إلى كسر صحشة يبقى كسرة السين لمناسبة الياء خلاص لأن الله لا ينسبها يا شخنا كسر ما قبلها والقاف كسرة ل لعسر الانتقال من ضم إلى كسر لما تقول لشفنة قو سي قو سي فهمت أم لا؟ في هاي شيخنا صعوبة صعوبة فضمة القاف انقلبت إلى ايه؟ ليه؟ لصعوبة الانتقال من ضم إلى كسر واضح؟ فصارت هي شيخنا كسي هكذا فهمت ولا لا؟ طب كسي يجب على وزن ايه؟ ها؟ على وزن فلوع برضو كسي على وزن ايه؟ فلوع أظنه واضح؟ طيب وكما قالوا في حادي فإن ورودة وحده انتبه يا شيخنا ورودة ده كله يا شيخنا من الاشتقاق يعني كله دي كلمات من الاشتقاق فلما ننظر إلى كلمة حادي يا شيخ سيد يا رب يسرعا يا رب اللهم أمين كلمة حادي ها؟ ورد وحدة ورد يا شيخنا وحدة طيب فإن ورود وحدة دليل عنه مقلوب واحد يبقى حادي مقلوب إيه؟ واحد صح؟ يا سلام فوزن حادي عالف أدي عالف كيف هذا يا ولدي؟ يبقى كلمة وحدة لما ورد كلمة وحدة يبقى لما أجيب المفرد أقول إيه؟ واحد صح؟ طيب واحد على وزن إيه؟ فاعل طب لما قلت حادي الحادي عد الكلمة الكلمه هتقدمها صح فتقول على وزن ايه ها حاجه لو زي ولد ها حادي اثرت ايه يا شيخنا صح طيب وطبعا دي الفاعل دي صحنا صح يا شيخنا دي دي اظن ها دي, دي ما فاش مشكلة ولا في مشكلة كده؟ ها؟ طيب يبقى واحد هنا هتبقى فيه مشكلة حكاة ايه؟ اليأدي حادي مش علقنا أصلها واحد؟ فعشخنا؟ اتابع معايا مولانا بص اسمعنا لا لا لا لا لاحظة بس صالع رسول الله مش يقنق كلمة وحدة تدل على أنه لما أجيب المفرق الواحد على وزن يا شيخنا فاعل لحظة خليك معي بس خليك معي لحظة الوضي فاء كلمة صح صح يا شيخنا الوضي فاء كلمة طيب لما أقلبها أقولها أقول إيه حادي أصلها أصلها يقولنا عالف صح طيب ده اليأدي اليا اصلها واو ما الذي جعلها تقلب إلى إيه شيخنا إلى ياء فنقول أصلها شوفه حا يعني حادي لما قلنا على وزن إيه عالف يبقى أصلها حا دي و تعمل شيخنا حا دي و واحد دي صحي شيخنا ما الذي جعل الواو تنقلب إلى ياء لكسر ما قبله؟ بكسر ايه فصارت يا شيخنا حادي أنا ليه قلت العبارة دي يا جمالانا؟ عشان أنت تقول يا استاذ أنت تقول يعني واحد دل أصل حادي مقلوب إيه واحد طب من أين اتت الياء؟ انت الياء دي أصلها ما احنا قلنا حادي على وزن عالف يعني لدي فائل الكلمة اللي هي الواو دي كيف انقلبت الواو الى يا معنا مقلنا يعني كلمة حادي من واحد صح يبقى لام الكلمة واو يبقى أصلا حادي دي و ما الذي جعل الواو تنقلب الى يا لكسر ايه ما قبلها وضحت الصورة فضل فضل احنا ليه قلنا ان الاصل بتاعها واحدة وما وناش حداوات ما هل حاول ده عندك انت عندك انت مولانا. هو يقول يعني لا ده حدا معنى تاني خالص حدا يعني جاره بسرعة معنى مختلفة شيخنا هو بين كلمتين الآن بين كلمة حادي وبكلمة واحد أيهم أطل للآخر هو يقصد بحادي معنى هنا؟ ها حادي ما مفرد مفرد مقلوبة واحد حادي الذي يقود مثلا حادي يعني الواحد يعني واحد لا لا لا لا لا حدا يحدو لا حدا يحدو لو في السير لا لا هو بص يا شيخنا عارف اللي بيقول حادي بادي مش عارف حادي هي هي نفسها مقلوب واحد يا بدأ يقول واحد ونقول حادي فكلمه واحد الاصل وحادي مقلوب منها صح كده فكيف عرفنا ان هذه هي الاصل وهذه المقلوب أو الفرع يعني ورود واحده اذا كلمه ورد واحده في كلام رام تدل على انه الحادي أصلا واحد فحصل فيها الذي قلناه فواحد على وزن ايه فاعل لما اقول حادي هذه الواو اللي هي كلمة الكلمه انقلبت الى ياء بسبب ايه يا شيخنا بسبب انها تطرفت يسر كسرة فقلبت ايه؟ وقلبت ياء خلاص واضح كده طيب وبعد كده مولانا الثان